من خلال القراءة في كتاب مهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير من الآية الثامنة بعد المئتين ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يتقدم اخونا الشيخ أبو عبيدة يقرأ آيات المقرر اليوم سيكون في شيء من الطول أسأل الله تعالى نعيننا واياكم على طاعته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 Zuyin al-ladhiyna kaferu al-hayatu al-dunya wa yasharun min al-ladhiyna al-adhiyna aamanu wa al-ladhiyna دَرِّنَا وَمُرْذِرِنَا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْعَدْلِ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا بعد ما جاءتهم البينات بضيع بينهم، فهد الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أم حسبة أن تدخل الجنة؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى اللَّهِ أَلَا إِنَّ ننصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير، فالوالدين والأقربين واليتامى والمساجين وبن الثبيل وما تفعل من خير، فإن الله عليم. كتب عليكم القتال وهو اجل لكم تكون اقوى من اجل ان تكون اقوى من اجل ان تكون اقوى من اجل ان تكون اقوى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 وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلو يقاتلونكم حَتَّى يا ردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُو كافرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أصحاب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 قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسم ما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون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 ولا تنجح المشركات حتى يؤمن ولا امه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنجح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير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 تزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر أرنفأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن وَتَقُومُ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروا ولا يحل لهن ان ما خلق الله في ارحامهن منكم يؤمن بالله واليوم الاخر وبعلتهن وبعلتهن اشقوا بردهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم سبحان الله حسبك جزاك الله خيرا وطيب الله انفاسك ورضي الله عنك وبارك فيك من أجمعين وإياه الحبيب قال المصنف قوله تعالى عند الآية الثامنة بعد المئتين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة قال اختلفوا في من نزلت على ثلاثة أقوى أحدها أنها نزلت في من أسلم من أهل الكتاب كانوا بعد إسلامهم يتقون السبت ولحم الجمل وأشياء يتقيها أهل الكتاب رواه أبو صالح عن ابن عباس يعني فيما حرم إسرائيل على نفسه وما جاء بالتورة قال والثاني أنها نزلت في أهل الكتاب طبعا على الأول هؤلاء كانوا على شريعة متمسكين بالمنزل ولذلك ذكر ابن عباس أنه نزل في عبد الله بن سلام وأصحابه الذين تمسكوا بشرائع موسى فعظموا السبت وكرهوا لحم الجمل ونحو ذلك والبانها بعدما اسلموا قال أنه أمر ربنا بالدخول في السلم كافة يعني التزام الشريعة بالكلية قال والثاني ان نزلت في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمروا بالدخول في الإسلام روي يعني ابن عباس أيضاء وبه قال الضحاك والثالث أنها نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها قال مجاهد وقجالها قال وفي معنى السلم واضح في معنى السلم قولا فنقرأ السلم والسلم دخلوا في السلم دخلوا في السلم كافة وقرأوا دخلوا في السلم وقرأ به الأعمش من الأربعة عشر ففيها ثلاث قراءات وهي ثلاث لغات قراءة المشهورة التي عليها الأكثر هي يدخل في السلم قال وفي معنى السلم قولا أحدهما أنه الإسلام وهذا المشهور قال ابن عباس وإكرماء وقتاذ والضحاك والسدي والثاني أنها الطاعح ولا تنفي يعني من الانقياد يعني الأولى سلم من الإسلام بمعنى أسلم يعني انقاد يعني لا تنافي بين القولين رو يعني ابن عباس ايضا وهو قول أبي العالية والربيع وهو قول أبي العالية قال وكافة بمعنى جميع خلو في السلم كافة يعني في الإسلام كافة يعني جميعه قال هنا المصنف هل قوله كافى يرجع إلى السلم او الى الداخلين فيه ادخلوا في السلم كافه يعني انجوا ادخلوا في السلم كافه يعني يرجع كافه إلى السلم يعني في جميع الإسلام ادخلوا في جميع الاسلام كانه قال هكذا فمن هنا بتقدير المضاف والمضاف على التقديم والتخير ادخلوا في جميع الإسلام يكون معنى او في السلم جميعكم اختلفوا في هذا المرجع قال حدوم أنه راجع إلى السلم فتقديره ادخلوا في جميع شرائع الإسلام لا تباعدوا منهم ببعض تكفرهم ببعض وهذا يخرج على القول الأول الذي ذكرناه في نزول آية يعني الذين أسلموا من أهل الكتاب والثاني أنه يرجع إلى الداخلين فيه فتقديره ادخلوا كلكم في الإسلام وبهذا يخرج على القول الثاني قال وقال ابن بيهاتم أخبرنا علي بن الحسين بإسنادنا بن عباس يقول تعالى دخلوا في السلم كافة قال كذا قرأها بالنصب دخلوا في السلم كافه يعني مؤمن أهل الكتاب يقول ابن عباس فإنهم كانوا مع الإيمان بالله متمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلتهم فقال الله دخلوا في السلم أو السلم كافه يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا وحسبكم بالإيمان والتوراة وما فيها يعني يكفيكم عما التوراة يؤمن بالمنزل ولا يعمل بالمنزخ قال ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان تقدم على خطواتنا قال بمعنى المعاصي وضع قال وقد سبق شرحها والبينات الدلالات الواضحة وقال ابن جرير هي الإسلام والقرآن نعم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم عدو مبي هل ينظرون قال ينظرون بمعنى ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور قوله تعالى أو قبل ذلك فإنزللتم من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما جاءتكم البينات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قولوا تعالى فإن زللتم يعني عن الزلل ترك الإسلام، كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس، فإن زللتم يعني تركتم الإسلام، يعني الردة. وهذا فائدة مهمة اليوم الزلة تطلق على الخطأ المغفور على من أصوله أصول الجحف في الإعذار إذا قالوا زلة يهونون القرآن يجعل الزلة يرد وهذا في مواضع فتزل قدم بعد ثبوتها وهذا أول المواضع فإن زللتم قال ابن عباس تركوا الإسلام الردة يعني من بعد ما جاءتكم البينات علي الحجج فأعلموا أن الله عزيز لا يولب سبحانه حكيم ذو حكمه وحكم سبحانه ثم قال هل ينظرون قال مصنف هنا طبعًا ولم يشرح هذه الآية سنرشقها إن شاء الله في إخراج الكتاب لكن هذا معناها يعني قال هل ينظرون قال هنا بمعنى ينتظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع قال والظل الجمع ظلة والغمام السحاب الذي لا ما فيه قال الضحاق في قطع من السحاب يعني طاقات مقسمة وإتيان الرب سبحانه ومجيئه كما يليق به سبحانه وتعالى وهذا ليوم الحساب قال ومتى يجيء يكون مجيء الملائكة فيه قولا أحدهم انه يوم القيامه وهذا لدلة للأثار وهو قول الجمهور والثاني أنه عند الموت قال القتال وقضي الأمر فرغ منه وإلى الله ترجع الأمور أي تصير سبحانه وتعالى فقد الطبري في تفسيره حديثا طويلا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام في ذكر مجيء الرب تبارك وتعالى وفيه تراجعونه في أصل الكتاب وفيه قال قال وينزل حملة العرش والقربيون وينزل الجبار عز وجل وهذا جاء في آثار موقوفه ومقطوعه قال في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبح يقولون سبحان ذي الملكوت والملك والملكوت سبحان رب العرش الجبار سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان والعظم سبحانه أبدا أبدا ثم قال سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كما آتيناه من آية بينه نعد الكلام إلى بني إسرائيل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة قوله تعالى سل بني إسرائيل قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى له وللمؤمنين على سبيل التفنيد باطلهم للزامهم بالحجة قاله في المراد بالسؤال قولا حدوما أنه التقرير والإذكار بالنعم يعني لكي يقرروا بالنعم لا عليهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تقدم معنى والثاني التوبيخ على ترك الشكر يعني كم آتاكم الله من نعم ولم تشكروا قال والآية البينة العلامة الواضحة كالعصا والغمام والمن والسلوى والبحر تقدم معنى ذا كله وفي المراد بنعمة الله أنها الآيات التي ذكرناها قاله قجده، وفي معنى تبديلها أنه الكفر بها واضح ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت؟ قال هنا تبديلها الكفر بها قال أبو العلي ومجهد قال الله عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا وإسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زوينا أنا فعل مغير الصيغة فالمزين لهم كسبب مؤثر الشيطان والمقدر للخير والشر ربنا سبحانه شاء ربنا جل جلاله أن يضل هؤلاء بعدله بل إقامة الضلال فيهم بأسباب ولا يظلم ربك أحدا لذلك زين للذين كفروا الحياة الدنيا قال هنا في نزولها ثلاثة أقوال أحده أن نزلت في أبي جهل وأصحابه يعني رؤساء قريش قاله ابن عباس والثاني أنها نزلت في علماء اليهود قاله عطاء والثالث أنها في عبد الله بن هبي وأصحابه من المنافقين قاله مقاتل. يعني لا تنافي بين الأقوال هي في عموم المشركين والكفار زين للذين كفروا الحياة الدنيا واضح صارت لهم زينة في أنفسهم زخرفت لهم بالفتن ونحو ذلك قال ويسخرون من الذين آمنوا قال وما السبب في سخرية الكفار من المؤمنين فيه ثلاثة أقوال حلوى أنهم سخروا منهم للفقر عيروهم بالفقر يعني. لكن يقول اي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال والثاني لتصديقهم بالآخرة والثالث لاتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنهم كانوا يوهمونهم أنكم على الحق سخرية منهم بهم. طيب ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. قول قال وفي معنى كونهم فوقهم ثلاثة أقوال. أحدها أن ذلك على أصله، يعني الفوقية على على أصلها، لأن المؤمنين فعليين في درجة الجنة والكفار في سدين في الأسفل يعني. والثاني أن حجج المؤمنين فوق شبه الكافرين، فهم المنصورون، يعني بالحجج والبيان. والثالث في نعيم المؤمنين في الجنة فوق نعيم الكافرين في الدنيا، فنعيم الكافر في الدنيا لا يصل شيء مما عليه. نعيم المؤمن في الآخرة وهذا كل تستغرقه الآيام لذلك قال ربنا والله يرزق من يشاء سواء رزق الجنة في علوها أو نعيمها أو في رفعة المؤمنين بحججهم هذا رزق من الله يرزق من يشاء بغير حساب قال فيه قولا أحدهم أنه يرزق من يشاء رزقا واسعا غير ضيق والثاني يرزق من يشاء بلا محاسبة في الآخرة قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين من بعد ما جاءتهم البينات الآيات قوله تعالى كان الناس أمة واحدة قال في المراد بالناس هنا ثلاثة أقوال أحدها جميع بني آدم وهو قول الجمهور. كان الناس يعني جنس بني آدم والثاني آدم وحده قاله مجيد وفي ذلك المقصد الذي كانوا عليه قولا يعني ما الذي كانوا عليه طبعا لا التنافي والمقصد آدم وذريته يعني عليه الصلاة والسلام طبعا ما الذي كانوا عليه قولا أحدهم أنه الإسلام كان الناس أمة واحدة إذا قلنا آدم ومن بعده إلى عشر قرون كانوا على الإسلام أمة واحدة يعني على دين واحدة قاله أبي بن كعب وقتاده والصدي ومقاتل والثاني الكفر وهذا من كفر بعد ذلك من الرج آدم عليه السلام رو عطيا بن عباس ومتى كان ذلك في خمسة أقوال حدو أنه حين عرضوا على آدم وأقروا بالعبودية قاله أبي بن كعب والثاني في عهد إبراهيم كانوا كفارا قاله ابن عباس نعم لأنه من آدم إلى نوح عشر قرون هو التوحيد وفي زمان إبراهيم عليه السلام بعث في زمان فترة لكالناس على الشرك حسن رجع الناس إلى الشرك وهذا من نوح إلى إبراهيم عليه السلام والثالث بين آدم ونوح وهو قول قتدا والرابع حين ركبوا السفينة كانوا على الحق لهم مقاتل لأنهم بقية الموحدين والخامس في عن آدم ذكر ابن الأنبار طبعا ابن عباس رضي الله عنهما يقول كما جاء عند ابن حاتب كان الناس أمة واحدة على الإسلام كلهم وقال أيضا كان بين آدم ونو عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين وهذا ذكرات عبد الله بن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين اختلفوا يعني في التوحيد قال الله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين بالنار هذا قول الأكثرين وقال بعض السلف مبشرين لمن آمن بك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومنذرين لمن كذبك والكتاب اسم جنس وذكر بعضهم أنه التوراة وأنزل معهم الكتاب يعني هذا جنس والله وقيل التوراة يعني الألف واللام للعهد العهد التوراة خاصة قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال وأنزل معهم الكتاب بالحق قال وف المراد بالحق هنا قولا أنه بمعنى الصدق والعدل والثاني أنه القضاء فيما اختلفوا فيه قال ليحكم بين الناس في الحاكم هنا ثلاثة أقوال يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال الذي يحكم ما هو ثلاثة أقوال حدوى الله تعالى وحكمه في كتابه والثاني النبي الذي أنزل عليه الكتاب وهو المبلغ عن ربه لا تنافي من الأقوال الثلاثة والثالث الكتاب نفسه هو سبحانه يحكم في حكمه وفي قضاءه جل جلاله وكذلك أنزلناه حكما عربيا قوله اجعل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قوله اجعل فيما اختلفوا فيه الكتاب يحكم في ماذا؟ قال فيما اختلفوا به أي في الذي اختلفوا قال يعني الدين اختلاف في الدين فيأتي الكتاب للحكم بيان الفرقان الحق من الباطل والمصيب من المخطئ والضال من المهجد ومسلم من الكافر هكذا أنه فرقان قوله تعالى ومختلف فيه قال في هذه لها اقوال ادحدها أن انها تعود الى محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود اختلفوا في وصفه صلى الله عليه وسلم والثاني الى الدين جنس الدين كل ما اختلفوا فيه سواء النبي عليه الصلاه والسلام باب التوحيد كل أبو ابواب الدين فهذا القول في العموم قاله مقاتل قوله تعالى فهذا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه اي لمعرفة ما اختلفوا فيه أو تصحيح مختلف اختلفوا فيه يعني المؤمن هدية لمعرفة ماذا ما اختلفوا فيه يعرف الحق من الباطل وكذلك نفصل الآيات ولتستبينها يظهر لك استبان وظهور سبيل المجرمين أو تصحيح مختلف اختلفوا فيه أو تصحيح ما اختلفوا فيه يعني أنه إذا عرف نفسه على غلط رجعا قال وفي, الذين وفي الذي اختلفوا فيه ما هو الذي اختلفوا فيه قال ستة أقوال طبعا يضربون أمثلة من ما اختلف فيها أحده أنه الجمعة وضح جعلها اليهود السبت والنصارى الأحد يعني أضلهم الله عنها فروى البخاري ومسلم في الصيحين عن من حديث أبي غرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أؤوتوا الكتاب من قبلناها وأوتناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم أو فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله له اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى والثاني أنه الصلاة تقدم معنا فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب والثالث أنه إبراهيم عليه السلام يعني في ملته قالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا والرابع أنه عيسى عليه السلام جعلته اليهود لفرية يعني ابن زينة عياذا بالله وجعلته النصارى إلها هذا كل حكم فيه كتاب الله ونزل والخامس أنه الكتاب آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها والثالث أنه الدين وهو الأصح يقول أنه يشمل كل الأقوال السابقة أن جميع الأقوال داخلة في ذلك قوله تعالى بإذنه فهذا الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه اذني قال علمه العلم السابق من الضال ومن المهتد وقال غيره أمره أمره نعم أمره الكوني فلان يهتدي فلان يضل قال معظم توفيقه ولتنا في كلها راجع لقضاء الله وقدره وأن يوفق من شاء ويضل من شاء قال في القراءة أبي بن كعب وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والله الله يهدي من يشاء لصراط مستقيم وكان أبو العالي يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضللات والفتن أن ربنا بين الاختلاف وما الذي يرفع الاختلاف ثم بين أنه, أنه يهدي من شاء يشاء إلى صراط مستقيم قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم هذه أحفظها معك بمعنى بل أم المنقطعة هنا بمعنى بل أم حسبتم بل حسبتم فهي تثبت بعضهم قد يخرجها بعض الأهل اللغة يخرجها على أنها استفهمية بمثابة الاستفهام الذي يبتدأ به الكلام يعني كأنه تقرير لعل أحاسبتها باب همزة السفة مم الباب أم إذا قلنا من مقطعه بمعنى بل يعني وقع هذا الحسمان يكون من جنس الوساوس وهذا قد يقع لبعض أهل الإيمان بوساوس من الشيطان ثم يذهبه ربنا ببرض اليقين منه سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لاحظ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم قولوا تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قال في سبب نزولها ثلاثة أقوال أحدها أن الصحابة أصابهم يوم الاحزاب بلاء وحصر فنزلت هذه الآية ذكره سدي عن وهو قول قتل والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة هو وأصاب الشد بهم الضر فنزلت هذه الآية قالوا عطاء والثالث أن المنافقين قالوا للمؤمنين لو كان محمد النبي لم يسلط عليكم القتل فأجبوهم من قتل منا دخل الجنة فقالوا لم تمنون أنفسكم بالباطل فنزلت هذه الآية قال مقاتل زعم أن نزلت يوم واحد. طيب. أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم بسَتهم البأساء والضرا. البأساء والضرا. وزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال وزل زل خوف وحرق بما يؤذي. هذا أصل الزلزل التحريك فالمعنى أنه تكرر عليهم التحريك بالخوف قال ابن عباس البأساء الشدة والبوس والضراء والبلاء والمرض وكل رسول بعث إلى أمتي يقول متى رسول الله والنصر الفتح قال وفي وفصل معنى الآية أن البلاء والجهد بلغ بالأمم المتقدمة إلى أن استبطأوا النصر لشدة البلاء وقد دلت على أن طريق الجنة إنما هو الصبر على البلاء قالت عائشة رضي الله عنها وقال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله رسول الله عليه فيشكون إلي الحاجة. قيل ولماذا؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده، وإن الله لا يحمي المؤمن من الدنيا كما يحمي المريض أهله، كما يحمي المريض اهله الطعام. وهذا الحديث وإن كان في ضعف وعند البياض والشعب. لكن من معانيه موجودة في باب الفضاء يعني طيب قال الله تعالى بعد ذلك اسألونك ماذا ينفقون سائل أهل الإيمان هذا الأصل لهم يصل الأسئلة الفقه والتعلم من الذي يسأل أسئلة العمل هم المؤمنون في القرآن من الذي يسأل أسئلة التعنت والتبكيت والحرج إما يكون كافر على جهة التبكيت والتعنيت وكذا وإما يكون منافق يريد التشكيك أن أهل الإيمان أن يسألوا الأسئلة التي لا في فيها لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم أهل تزعوكم أسئلة تحت عمل كلها للصحابة للأهل الإيمان يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين قال في سبب نزولها قولات أحدهما أن نزلت في عمر بن الجموح الأنصاري وكان له مال كثير فقال يا رسول الله بما تصدق وعلى من ننفق فنزلت هذه لا رواه أبو صالح بن والثاني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي دين إن لي فقال أنفقوا على نفسك فقال إن لي فقال أنفقهما على أهلك فقال إن لي ثلاثة فقال أنفقها على خادمك فقال إن لي أربعة فقال أنفقها على والديك فقال إن لي خمسة قال أنفقها على قرابتك قال فقال إن لي ستة قال أنفقها في سبيل الله وهو أخسها فنزلت هذه الآيار وهو عطاء عن ابن عباس قد جاء عند أحمد في المسند من نواية بهريرة أن رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله معي دينار فقال أنفقه على نفسي فقال يا رسول الله عندي آخر فقال انفق على ولدك فقال عندي آخر قال انفق على زوجتك فقال عندي آخر قال تصدق بي على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر, أنت أبصر في رواية بدأ وتصدق طيب نزلت هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون لتبين وجوه الإنفاق قال والخير نعم فيكون المعنى يسألونك أي شيء ينفقون قال وكأنهم سألوا على من ينبغي أن يفضلوا وضع صدق وما وجه الذي ينفقون لأنهم يعلمون من المنفق فاعلمهم الله أن أولى من أفضل عليه الوالدان والأقرب قال والخير المال قال أبونا عباس في آخرين. قال ومعنى الوالدين أي فعلى الوالدين قال فصل وأكثر علماء التفسير على أن هذه الآية منسوخة قال ابن مسعود نسختها آية الزكاة وذهب الحسن إلى إحكامها وقال ابن زيد هي في النوافل يعني في صدقات التطوع لأن الوالدان لا تجب لهم الزكاة هذا يجب عليهم الانفق ليس الزكاة المفروضة وهذا الظاهر من الآية قال لأن ظاهرة يقتضي الندب ولا يصح وقال أن قال أنها منسوخة طيب النسخ هنا على ما تقدم يعني الله يقال أن اقتضت وجوبا النفقة على المذكورين فيها. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسان تكره شيئا وهو خير لكم. قال كتب عليكم القتال قال ابن عباس لما فرد لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق عليهم وكرهوه. شق عليهم وكرهوه. فنزلت هذه الآية وإنما كرهوه نعم وإنما كرهوه لمشقته على النفوس لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى قولوا تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا قال ابن عباس يعني الجهاد وضع وهو خير لكم فتح وغنيمة أو شهادة وعسى ان تحبوا شيئا وهو القعود عنه وهو شر لكم لا تصيبون فتحا ولا غنيمه ولا شهادة والله يعلم أن الجهادة خير لكم وانتم لا تعلمون حين احببتم القعود عنه قال الله تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون أي هو أعلم بعواقب الامور منكم وأخبروا بما في صلاحكم في دنياكم وأخراكم فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون إذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم الكره بالضم المشقة الكره بالفتح معناها إكراه وضح فلذلك قال وهو كره لكم يعني مشقة عليكم ليس معناه البغض الكراهي مساله اخرى أخرى فإن المراد المشقة طيب قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم من استطاع الآية قال المصنف رواه القوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام كجان فيه روى جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا واستعمل عليهم عبيده بن الحارث فلما انطلق لي توجه بكى صبابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فبعث مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأه, أن لا يقرأه إلا بمكان كذا وكذا وقال لا تكرهن احدا من أصحابك على المسير معك فلما صار إلى المكان قرأ الكتاب واسترجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان من أصحاب ومضى بقيتهم فأتوا ابن الحضرمي فقتلوه فلم يدرى ذلك اليوم من رجب كان أو من جماد الآخرة يعني الشهر الحرام أو جماد الاخر فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام هذه الايه فقال بعض المسلمين لإن كان أصابهم خير ما لهم أجر فنزلت إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى قول رحيم طيب هذا في سبب نزولها والقصة خرجها النساء في السنن الكبرى قال الزهري اسمه ابن الحضرمي عمر اسم الذي قتله عبد الله بن واقد الليثي قال ابن عباس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليلة من جمادى، فكانت أول رجب يعني من أشهر الحرم وقد روى عطيها ابن عباس انها نزلت في شيء حلوم هذا الذي ذكرنا والثاني دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكه في شهر حرام يوم الفتح حين عاب المشركون عليه القتال في شهر حرام قالوا في السائلين النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قولا أحدهم أنه المسلمون سالوه هل أخطوا ومأصابوا لما قتلوا في الشهر حرام قال ابن عباس وإكريم مقاتل والثاني أنه المشركون سالوه على وجه العين على المسلمين قال الحسن وعروه ومجاهد فاضل يعني أنكم قتلتم نفسا في الشهر الحرام طيب قال ربنا تبارك وتعالى قال هنا قبل ذلك قالوا الشهر الحرام شهر رجب وكان يدعى اصلا لانه لم يكن يسمع فيه يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيما له يسألونك عن الشيء الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قال ابن مسعود بن عباس لا يحل قال ابن مسعود بن عباس لا يحل طيب فأهل الجاهلية يعني كانوا يعتقدون تحريم القتال في الأشهر الحرم فبين القرآن لهم على وجه في وجه الآية هنا أنه التحريم باقي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يعني لا يحيل يعني الكبير يعني مستنكر كبير يعني عظيم تقتل الشهر الحرام يعني هذا المعنى يعني. مستنكر قل قتال فيه كبير طيب قال هنا اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم هل هو باقي أم نصخ على قولين أعلم أنه باق جريج النجريج عطاء كان يحلف بالله ما يحل للناس الآن أن يغزووا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزوا وما نسخت طاعت كلامنا كلام عطاء يحلف ما يحل للناس الآن أن يغزووا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيه يعني يجي وانت في الحرم حرم نتقاتله عدو كافر يعني أو باغي صعيد فهمت أو يغزو يا تقول فارغونا قال وما نصخت يعني الآية ما نصخت يبقى التحريم كما يعني هم في الجاهلية كانوا يعتقدوا التحريم في القرآن قال يسألونك عن الشهر للحرام يعني يسألونك عن القتال فيه قل قتال فيه كبير يعني مستنكر كبير يعني مستنكر أمر كبير عظيم لا يجوز فيه القتال ناس اختلفوا والآية باقية للحكم إنه لا يجوز القتال مطلقا أو أنها منسوخة ثانيا أنها منسوخة. قال سعيد بن سير بن يسار القتال جائز في الشهر الحرام هذه الآية منسوخة بقول يعني في آية سيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وبقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهذا قول فقهاء الأمصار يعني فقهاء الأمصار ماذا قالوا قالوا أن حكم الآية منسوخ بآية سيف طبعا هنا درجات النسخ لابدنا ما تقدم يعني إذا كان في مشرك في الحرام ماشي أحد يقول لا يجوز الكجار الشرحوم فإذا مشرك في الحرام متصلط أو نعو ذلك أي نعم فهذا يراعى في هذا الباب يعني قال والمراد في سبيل الله هنا قولا طيب أحدما أنه الحج لأن مصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة قال ابن عباس والصدي عن أشياخ واضح طيب والثاني أنه الإسلام قاله مقاتل وفي هائل الكلايه في قوله وكفر به وكفر به قولا أن ترجع إلى الله تعالى قاله سدي عن أشاهي وقتاده ومقاتل والثاني أنها تعود إلى السبيل وضع أنها تعود إلى السبيل أن تعود إلى السبيل قاله ابن عباس إذن الآية يسألونك عن الشارع الحرام الكتال فيه قل كان فيه كبير يعني مستنكر والفتنة أكبر من القتل قال وإخراج أهله منه أكبر عند الله أولا إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل قبل ذلك قال كتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به كفر بهذه الهاذ كناية خلفه أي كفر بالله أو كفر بالسبيل صد عن سبيل الله والإسلام والمسجد الحرام وإخراج آله منه أكبر عند الله أكبر هذا خبر خبر لي صد وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج آله منه أكبر عند الله وضع يعني الصد عن سبيله والكفر بالله أو بالسبيل الصد عن المسجد الحرام وإخراج أهل الحرم لمن الصحابة أخرجوا من ديارهم هذا أكبر عند الله أعظم ذنبا من القتال في الشهر الحرام هذا المعنى يعني هنا يقول لك تناقضات أهل الجيرية ويعظم أنه يقتل شخص في الشهر الحرام ربنا قال نعم كبير شوف, شوف الفقه أن هذا كبير عظيم نحن نوافقكم يعني الشريعة أقرت في الأصل أنه القتال في الش اشهر الحرم أو القتل كبير مستنكر، طيب ما الذي أكبر منه؟ قال وصد عن سبيل الله، هذا مو يعني صد عن سبيل الله، عن الإسلام، وكفر به إما بالله أو بالإسلام، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني وصد عن المسجد الحرام، المسجد الحرام يعني وصد عن المسجد الحرام، شوفوا الجرائم، وإخراج أهله منه أكبر عند الله يعني والصد عن المسجد الحرام المسجد الحرام يعني وصد عن المسجد الحرام شوفوا الجرائم وإخراج أهله منه أكبر عند الله صد عن سبيلات عن الإسلام. الإسلام أي يوم أشهد يقتل في الأشهر الحرم ولا يصد عن الإسلام أقول وهذه بيلك التزاحمات الموجودة اليوم أنا بعض الناس يستحظم كل مكان له تعلق بحقوق الإنسان يعظمها جدا فيعظم يقول كل أشهر الحرم يقتل كذا طيب هذا كبير ما الذي أكبر من أن يصد عن الإسلام وليكفر بالله وليصد عن المسجد الحرام وليخرج أهله منه هذه أربع جرائم أكبر عند الله أي أكبر من من القتال في الشهر الحرام وكأن الآية تقول يا معشر قريش أنتم تستعظمون القتال في الشهر الحرام تستعظمون على المسلمين أنهم قتلوا واحد خطأا ظنوا آخر جمادى فظهر أنه أول رجب قتل قتل في الشهر الحرام وما تفعلونه أنتم من الصد عن الإسلام والكفر بالله وتصدون الناس عن الحرام الحرام الموحدين ومن إخراج أهل الحرم منه أكبر جرم عند الله تبارك وتعالى ثم قال ربنا والفتنة أكبر من القتل طبعا هنا ذكر مصنف قوله تعالى وإخراجوا اهل منه لما اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اضطروا من الخروج فكأن مخرجهم فأعلمهم الله أن هذه الأفعال أربع جرائم هذه أعظم من قتل كل كثر شوفوا هذا فقل المفاسد جماعة مهم يعني كما قالوا الخير والشر ظاهرين لكن الفقه في خير الخيرين وشر الشرين يعني ترتب المفاسد وتتربى ترتب المصالح هذه كلها مفاسد لكن أيهما أشد بينها ربنا قالوا الفتنة أكبر من القتل يعني الشرك قالوا ابن عمر وابن عباس ومجاهد ابن جبير وقتد والجماعة الآن رجعنا إلى الأصل الفتنة للشرك أكبر من القتل أي أكبر من قتل نفس في الشهر الحرام ده حق الله ده حق المخلوق، حق الله أعظم. ولا يزلون يعني الكفار، يقاتلونكم، يعني المسلمين، يقاتلون المسلمين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني هؤلاء ربنا يخبرنا أن هؤلاء لا يزالون مستمرين بالقتال والعداوة حتى يصرفوكم عن الإسلام للكفر إين استطاعوا ذلك؟ يعني المقصود إين استطاعوا يعني إذا تهيأتم أنتم لذلك إين استطاعوا؟ ما؟ فهو يبذل الصطاعج ثم قال ربنا ومير تجد منكم عندني فيموت وهو كاثر فأولئك أصحاب النار يوم فيها خالدون نسأل الله العافية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله الله قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجر في سبب نزولها قولان حدوما أنه لما نزل القرآن بالرغصة لأصحاب عبد الله بن جحش في قتل من الحضرمي قال بعض المسلمين ما لهم أجرع فنزلت هذه قال وقد ذكرنا هذا في سبب نزول قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام عن جن بن عبد الله والثاني أنه لما نزل نزلت لهم الرخصة قاموا فقالوا يا رسول الله نطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها عجر المجهنين فنزلت هذه الآية قال ابن عباس وقال هاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في طاعة الله من الحضرمي واصحابه ورحمة الله مغفرته وجلنات قال الشعبي أول لواء عقد في الإسلام لواء عبد الله بن جحش وأول مغنم قسم في الإسلام مغنموه ثم قالوا تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر منا فيهما والسائل أهل الإسلام أهل الإيمان وهذا من تدروج في تحريم الخمر قولوا تعالى يسألونك عن الخمر والميسر في سبب نزولها قولا حدما أن عمر بن الخطاب قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه لها عمر دعا بدعوة رضي الله عنه وقال اللهم بيّ لنا في الخمر بيانا شافياً حديث رواه أحمد وهو عند أبي داود الترمذي وغيره وكان فيه مرسل قال فإنها تذهب العقل والمال فنزلت هذه والساني أن جماعة من الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمر ومعاذ فقالوا أفتنا في الخمر فإنها مذيبة للعقل مسلبة للمال فنزلت هذه الآية طيب في الخمر فإن مذيبة للعقل مصدفانة ذاتها قال والخمر في اللغة ما ستر على العقل فأما الميسر فقال ابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتشاد في الآخرين يعني هو القمار قال هو القمار طبعا الميسر الخمر مأخوذة من الخمر إذا ستر وغطى هذه معروفة والميسر مأخوذ من اليسر وهو وجوب الشيء لصاحبه وإذلك قال الأزهري أصله القمار سمي ميسرا لأنه يجزأ تجزئة وهكذا يعني طبعا المراد بالميسر قمار العرب بالأزلام والسلف أدخل فيه بعد ذلك كل ما يتعلق فيه الحظ مجرد الحظ يعني مثل النرد الشطرنج واضح حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إلا ما أبيح المسألة السبق بالخيل ونحميا. فهذا كله يدخل في الميسر. فهو اسم عام وضعه لذلك إمام مالك يقول كلمة. وهذا يخطئ في بعض الناس يظن الميسر فقط بالمال. هذا ليس صحيح. هذا القمار وإذا قال من قال للصحيح: تعالى أقامرك فليتصدق. لكن الميسر جنس أعم. مبني على الحظ المحض. يعني مسابقة بنيت على الحظ المحض. ليس في أي مجهود وعبد جالس يلعب ديمينو أو يلعب. نرد أو يلعب شطرنش أو يلعب كرت أو راق أي شيء بلوت أو أي أنواع لألعاب هذه حرام كله حرام. قل كل وقل ليش حرم أنا ما دفعت مال قل لا هي القضية ليس مبنية على المال المال يجعله قمار لكن من دون مال هو ميسر ولذلك فقه الميسر حقيقة أن فيه وسيلة للاعتراض على القدر والتطير للمبنى الحظ المحط فواهد يلعب نمينه أو يلعب نرده وكذا فلم يأتي على ما يهوى تجده يتشاغم ويقع ويبني الحظ المحظوى الشريعة أقامتنا على الفعل الأسباب المؤثرة ومباشرتها بالأبدان مع التوكل القلب على الله طبعا هذا باب مهم جدا في باب القدر لذلك عموم الصحابة والتابعين على تحريم هذه الألعاب فلما مالك يقول الميسر ميسران رحمة الله عليه قل ميسر لهوين وميسر كمار أما اللهو يقول إن أرض الشطرنج هي الحظ المحلى هو مجرد بتجلّع وكذا هذه الملاهي كلها محرمة بهذا النوع ومصر القمار هو الذي يقع فيه المخاطرة والمقامرة مع المال إدفع كذا مال إذا أنا صحيح إذا كذا إذا نفّزت كذا طبعا هذا الأصل في التحريم إلا ما أعان على جهاد في سبيله إذا لا سباق إلا في خف نحافرنا أو مصر نسألت عن هذا لأن العرب كان عندهم هذه الأمور الخمر موجود الميسر موجود قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس هنا قال قبل نكمل قال وكان أصحاب الثروة وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكل به ينحرون جزورا ويجزئونها اجزاء ثم يضربون عليها بالقداح هذا من أزلام الجاني فإذا قمر القامر جعل ذلك لذوي الحاجة والمسكنة وهو النفع الذي ذكره الله تعالى وكانوا يتمادحون بأخذ القداح ويتسابون بتركها ويعيبون من لا ييسر ييسر يعني يجزئ ويلعب الميسر قوله تعالى قُلْ فيما اسم كبير قال وفي اسم الخمر ثلاثة أقوال. قد قرأ بعضهم من السبعة حمزة والكساي. قل فيهما اسم كثير قرئ كبير وكثير. وفي اسم الخمر أقوال. حدوما شرب شربها ينقص الدين. قالوا معبس. والثاني أنه إذا شرب سكرة فأذ الناس. رواه السدي عن أشياخه. وفي اسم الميس القولان. حدوما أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ويقل عداوة. قال ابن عباس والثاني أنه يدعو إلى الظلم ومنع الحق نعم رأوه عن شيخي هذا اسم ماذا اسم الميسر وقد يضعف لذلك أيضاً أن في الميسر اعتراضا على المقادير تهيئة النفس لاعتراض على المقادير التشاؤم التطيير ولذلك الشرك فيه خفي في شرك خفي الميصر هذا الوجه قال وأما منافع الخمر فمن وجهين أحد من في بيعها والثاني انتفاع الأبدان على التذاذ النفوس، وأما منافع الميسر فإصابة الرجل الماد غير تعب وفي قوله تعالى وإسمهما أكبر من نفعهما قولا حدوما أن معناه وإسمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم قالوا سعيد بن جبير الضحاك ومقاتل، والثاني وإسمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم أيضا لأن الاسم الذي يحدث في ما أكبر من نفعهما وهذا مرقول عن ابن جبل أيضا هو على إطلاقه قبل وبعد التحريم إثمهما أكبر من نفعهما وهذا يبيلك أنه القول بأن حيث ما كانت المصلحة فثم شرع الله القاعدة هذه الطاغوتية التي يعمل بها الحدثيون وما يسمى نفسه بالمقاصليين من يريدون قراءة الشريعة قراءة عصرية يقول لك حيث مكانت المصلحة فثم شرع الله هذا المصلحة من يقدرها انظر الخبر فيها نفع, فيها نفع. بنص القرآن فيها نفع ولو قال شخص ليس فيها نفع ويعلم الآية لكان مكذبا فيها نفع لكن نفع ما أكبر من نفعهم ما يعود عليك من الاسم أكبر فلذلك حيث ما كان شرع الله فثم المصلحة ليس حيث ما كانت المصلحة فسمى شرع الله لا هذه قاعدة باطلة بل القاعدة الشرعية تقتضي حيث ما كان الشرع فسمى المصلحة ثم المنزعة والشرع في تحرمها ثم قال هنا اختلفوا بماذا كانت الخمرة المباحة على قوله أحدهما بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكر قال ابن جبال في آية, آية, آية النحل وهي مكية والثاني بالشريعة الأولى كانت مباحة بالشريعة الأولى وأقر المسلمون على ذلك حتى حرمت ما احمد أحمد من حديث عمر عنه قال لما نزلت تحريم الخمر قال اللهم بي لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه العيادة في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بي لنا في الخمر بيانا شافية فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين لا الصلاة وأنتم سكارا فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام ناد لا يقربنا الصلاة سكران فدعي عمر فدوع يا عمر فقرئت علي فقال اللهم بي لنا في خمر بيانا شافية فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل انتم منتهون قال عمر تهينا تهينا قولوا تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قال ابن عباس الذي سأل عن ذلك عمرو بن الجموح قولي العفو قال للمفسرين في المراد بالعفو هنا خمسة أقوال أحده أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله رواه مكسم عن ابن عباس والثاني ما تطيب به أنفسهم من قليل وكثير رواه عطية عن ابن عباس والثالث أنه القصد من الإصراف والإقتار قالوا الحسن وعطاء سعيد بن الجمير والرابع أنه صدق المفروضة قاله مجارد الخامس ما أنه ما لا يتبين مقداره من قولهم عفى الأثر إذا خفي ودرس عن طرفة من المفسرين يعني يكون جنس العفو كل ما تيسر وتسهل لك في الإنفاق ولم يشق عليك هذا الأصل في الإنفاق ما تيسر سهلا ولم يشق عليك قل العفو فصل وقد تكلم علماء الناس خلم قال في هذه الآية فروى صدّي عن الشياخ أن نسخت بالزكاة لكن تبقى على الندب وأبا نسخها آخر وفصل الخطاب أو فصل الخطابي في ذلك أن متى قلنا إنه فرض عليهم بهذه الآية التصدق بفاضل المال أو قلنا أو عليهم هذه الآية صدقة قبل الزكاة فالآية من سخة بآيات بآيات الزكاة وما تقولن إن محمولة على الزكاة مفروضة كما قال مجاهد أو على الصدق المندوب إليها فيمحكم. قولوا تعالى كذلك قال الكف في كذلك إشارة إلى ما بين من الإنفاق فكأنه قال مثل الذي مثل ذلك الذي بينه لكم في الإنفاق يبين الآيات ويجوز أن يكون كذلك غير إشارة إلى ما قبله فيكون معنى كذا قال ابن عباس قولوا تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. على تتمة الأعيب وضع قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال في الدنيا والاخره فتعرفون فضل ما بينهما فتعملون للباقي منهما اذا القول تعالى كذلك يبين الله لكم لآياتي لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي كما فصل لكم هذه الأحكام مبينا وأوضحا كذلك يبيد لكم سائر الآياتي في أحكامي ووعده ووعيدي لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخر موضوع التفكر قال ابن عباس يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها وقال الحسن في نبي نبيحات في التفسير قال هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء وليعلم ان الاخره دار جزاء ثم دار بقى جاء عند أحمد في المصدد بسند ضعيف عائشة الدنيا دار من لا دار له الدنيا دار من لا دار له صلى الله عليه قال الله تعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن هذه نزلت بعد نزول قوله تعالى ولا وقد ضاق على الأولياء الأمر فنزلت هذه الآية كما في كلام من عباس ويسألونك عن اليتم في سبب نزولها قولان حدومة أنه لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يكونون أموال اليتم ظلمة إن طلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شربه وجعل يفضل الشرء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. اشتد ذلك عليهم فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس وعطاءه سعيد ابن جبير وقتامهم من قاتل والثاني أن العرب كانوا يشددون في أمر اليتين حتى لا يأكلون معه في قصاته ولا يستخدمون له خادما فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطتهم فنزلت هذه الآية فكروا سد عن أشياءه وقولوا الضحك وفي السائل الذي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قولان حدوم أن الذي ساله ثابت بن رفاع العنصار قال المقاتل والثاني عبد الله بن روح قولوا تعالى ويسألونك عن قل الإصلاح لهم خير قال معنا تثمير أموالهم يعني استثمارها والتنزه عن أكلها لمن وليها خير قولوا تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم حكم في ذلك حكم إخوانكم قال ابن عباس والمخالطة يشرب من لبنك وتشرب من لبنك ويأكل في قصعتك وتأكل في قصعته والله يعلم المفسد من المصلح يعني الله يعلم قال يريد المتعمد أكل مال اليتين من المتحرج الذي لا يألو إلا الإصلاح ولو شاء لعنتكم قال ابن عباس أيل ولا منضيق عليكم نعم والله عزيز حكيم أنه غالب لا يغلب سبحانه حكيم في حكمه وحكمته في التشريع سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبتم الآيات. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن في سبب نزولها قولان تعذّر سبب النزول؟ قال قولاً. أحدهما أن رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج ناسا من المسلمين بها أسراء يذهب ويدخل مكة ويأخذ أسراء يعني حررهم من سجنه فلما قد سمعت به امرأة يقال لها عناق وكانت خليلة له في الجهلين فلما أسلم أعرض عنها أتته فقالت ويحك يا مرثد ألا تخلو فقال إن الإسلام قد حال بيني وبينك حراميا. ولكن إن شئت تزوجتك إذا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأذمته في ذلك فقالت أبي تتبرم واستغاثت عليه فضربوه ضرما شديدا ثم خلوه فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن حل لي أن أتزوجها فنزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس وذكر المقاتل بن سليمان أنه أبو مرثد الغنوي والثاني أن عبد الله بن رواحة كانت له أمة السوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم فزع فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره خبرها فقال يا رسول الله هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد ان لا إله إلا الله أنك رسول الله فقال يا عبد الله هذه مؤمنه قال والذي بعثك بالحق لا ترتقنها ولا تتزوجنها ففعل فعابه ناس من المسلمين فقالوا نكح امة وكان يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسابهن فنزلت هذه الآية رواه السدي عن أشياخه رواه السدي عن اشياخه وقد ذكر بعض المفسرين ان قصه عناقوه بمرثد كانت سببا لنزول قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وقصه ابن رواحه كانت سببا لنزول قوله تعالى ولا امه المؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم هذا بالنسبه لسبب النزول طيب قال فأما التفسير فقال المفضل أصل النكاح الجماع ثم كثر ذلك حتى قيل العقد نكاح يعني ولا تنكح هنا المراد به العقد أصل النكاح هو الجماع لكن أطلق على العقد اراد يعني لا تنكح المشركات لا تعقدوا على المشركات ومن باب اولى لا تطعوا المشركه قال حد ثم كسر ذلك في حتى قيل للعقد نكاح وقال حرم الله تعالى نكاح المشركات عقدا ووطئا نعم قالوا في المشركات لها هنا قولان من للمشركات قال أحد ما أنه يعم الكتابيات وغيرهن، وهو قول الأكثنيم. على ذلك تكون آية الماء خصصت هذا العموم. والثاني أنه خاص، ليس المشركات ليس عمومهن، وإنما المراد به عارضة بالخصوص، وهو وهن الوثنيات. وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والقجادة. يعني يكون على على القول الأول. بالتخصيص بالقول الثاني لا آية البقرة حرمت الوثنيات وآية المائدة حلت الكتابيات بشرطها قالوا في المراد بالأما قولا ولأمة مؤمنة خير من مشركة أنها المملوكة الأما يعني الجارية المملوكة وهو قول الأكثرين فيكون عكون المعنى ولنكاح أمة مؤمنة خير من نكاح حرة مشركة والثاني أنها المرأة الأما هنا المرأة سواء كانت مملوكة أو حرة وسمي أمل أن أمت لله تبارك وتعالى قال وإن لم تكن مملوكة كما يقال هذه أمت الله وهذا قول الضحاك والأول أصح ثم المراد بها المملوكة أما المراد بها المملوكة وفي قوله ولو أعجبتكم قولا ولأمت المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم قولا أحنوما بجمالها وحسنها والثاني بحسبها ونسبها قال اختلف علماء الناس هو في هذه الآية فقال القائل بأن المشركات الوثنيات هي محكمة يعني الآية محكمة تتكلم على الوثنيات ومنهن المرتدات أيضا يدخلوا في نفس الحكم فأما القائل بأنها عام في جميع المشركات فلهم في ذلك قولا أحدهم أن بعض حكمها منسوخ فيكون تخصيص من التخصيص فيكون النسخ مرض به التخصيص بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وبقي الحكم في غير أهل الكتاب المحكمة والثاني أنها ليست بمنسوخة ولا ناسخة بل هي عامة في جميع المشركات وما أخرج عن عموها من إباحة كافر فدليل خاص وقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا كتابا من قبلكم فهذه خصصت عمومة تلك من غير نسخ وعلى هذا عامة الفقهة يعني التحريم وقد روية معناه عن جماعة من الصحابة من عثمان وطلحة وحذيف وجابر بن عباس قال الطبري في تفسيره بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات وإنما كره عمر ذلك لألا يزهد الناس في المسلمات يعني عمر كان يكره هناها بعض الصحابة واحد زوج يهودياها وحذيفة زوج يهودياها واحدة زوج نصرانياها فكان نهي عمر ليس للتحريم بك سد الذريع منها أن لا يزهد الناس في المسلمات الثانية وهو بينها كما نقل طبر الأثر من طريق شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إلي عمر خلي سبيلها فكتب الي أزعم أن حرام فأخلي سبيلها قال عمر لا أزعم أن حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن يعني القرآن اشترط تكون محصنة وهذا في زماننا لا يكاد يوجد إلا أن يشاء رب شيء يعني أنه الثورة ال ال أهم صعب وقال ابن جرير بإسناد عن زيد المواد قال قال لي عمر خطاب المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلم طيب هذه هو ولا تنكح المشركين أي لا تزوجوهم بمسلمه حتى يؤمنوا والكلام في هذا في قولي والعبد الكلام هنا خطاب لأولياء أخفان خطاب لأولياء الأمور من اللي ذيه بنت مسلمة أخت مسلمة ولي عليها ربنا يقول ولا تنكح المشركين تزوجهم في الخطاب للاولياء حتى يؤمنوا والكلام في ذلك قوله في, في قوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وفي قوله تعالى مثل الكلام في أول الآية قال الله تعالى الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار يعني المشركين يدعون إلى النار الله يدعو إلى الجنة والغفرة بإذنه يعني أفعالهم أنت الآن لما واحد زوج مشركة ولا مشركة يعني مش تفهم باب الولاء والبراف في النكاح يعني واحد لما يتزوج مشركة وثنيه وغيره ولا مشرك يستحيل مسلم صلى الله العافية فإنه سيدعوها إلى دينه فهمت هذا واضح طيب والمش كيف ان ست على تفتينه وفي هذه حصلت إنه بعضهم قد يفتن بجمال المرأة ولا بحسبها ولا بغيره فيتباهى على ما تقول فتضعف ولاءه وبراءه لذلك ربنا قال أولئك المشركات والمشركين يدعون إلى النار يفعلون أفعال موجبا للنار فإذلك معاشرتهم مصاحبتهم مصاهرتهم خطر كبير على دين المؤمن تمام والله يدعو إلى الجنة والمغفرة يعني في نكاح المسلمات سواء لو كانت أمة أو في, في تزويج العبد المملوك هذا دعوة إلى الجنة لأنه أفعال فعل مسلمين الله يدعو للجنة والمغفرة بإذنه ويبين أهياته للناس لعلهم يتذكروا قال ويسألونك عن المحيض قولوا تعالى ويسألونك عن المحيض روى ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت هذا من غلوهم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن يعني الحائط ويشاربوهن ويكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خل النكاح حديث عن المسلم قال ابن عباس جاء رجل يقال له ابن الدحداحة من الأنصار قال له ابن الدحداحة وهو ثابت ابن الدحداحة واضح مشهور بمن دحدح ويكنى أبد دحدح وأمصار يضيئ الله عرهم جا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصنع بالنساء إذا حظنا فنزلت هذه قال وفي المحيض قولان حلو أنه اسم للحيد يسألونك عن المحيض يعني اسم للحيد والثال أنه اسم لموضع الحيض ولا تنافي النساء في المحيض والمراد باعتزال الوضف في الفرش أينه؟ لأن المحيض نفس الدم أو نفس الفرش ولا تقربوهن أي لا تقربو جناعهن وهو تأكيد لقوله فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن قال ابن عباس المجاهد حتى يطهرن من الدم فإذا تطهرن اختسلن بالماء ولذلك أجمع العلماء الا ما شذت بن بكير من المالكية وابو حنيفه لو قول شوية هكذا أم عموم الفقهاء يقول لا يجوز قربانه حتى تختسل لو طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجوز أن يقرب حتى تغتسل لقوله تعالى حتى يطهرن أي من الحيض في القرآن الأخرى حتى يطهرن يعني يغتسل قال سبحانه وتعالى نعم ولا تقربوهن حتى يطهر أو حتى يطهرن أي نعم فإذا تطهرن فأتهن هنا إباحة من حظر لا على الوجوب إباحة من حظر يعني ما يسميه أهل الفقهاء الأمر بعد المنع شوف قاعدة الأمر بعد المنع يعني الشريعة تمنع شيء ثم تأمر به يقول لك الأمر بعد المنع يفيد الإباح فهمت نعم مثل واحد يكون محرم يحرم عليه الصيد قل ما دمت حرمة طيب إذا لم يكن محرما يرجع الصيد حكومي مباح فالأمر بعد الحظر للإباح وهنا حضر عليه قربانها حال الحيض ثم أمر إذا اختسلت فأتوهن فيكون الأمر بعد النهي لإباح أحفظ القاعدة الأمر بعد الحظر للإباح وذب الطريد لها أمثلة كثيرة في الشريع قولوا تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله في أربعة أقوال أحدوما أن معناه من قبل الطهري لا من قبل حيضي قال ابن عباس وبرزين وقتدوا الصد في آخرين والثاني أن معناه فأتوهن من حيث أمركم الله ألا تقربه النبي وهو محل الحيث قاله مجاهد والثالث فأتوهن من قبل التزويج والحلال لا من قبل الفجور يعني الزنا قاله ابن الحنفية طيب والرابع أن معناه فأتوهن من الجهات التي يحل أن تقرب فيها المرأة أو أن تقرب فيها المرأة لا تقربوهن من حيث لا ينبغي مثل أن يكون نصائمات أو معتكفات أو محرمات وضح قال ابن كيسا وفي قوله تعالى إن الله يحب التوابين قولا قال التوابين من الذنوب قالوا وعطاه مجاهد آخرين وقال التوابين من إتيان الحيط ذكره بعض المفسرين وفي قوله تعالى يحب المتطهرين سلازة أقوال لا تنفي بين هذا الأقوال كلها جمعا أهدوما المتطهرين من الذنوب قاله مجاهد سعيد بن جبير وابو العالية والثاني المتطهرين بالماء قالوا عطاء والثالث المتطهرين من إتيان أدبار النساء رواه أورويا عن مجاهد وهذا الذي قاله من قوم لوط عنه قال إن عنه عن أهل قال إنه ناس يتطهرون يعني يستهزئوا بهم يعني يستهزئ يعني يتنزهون عن أدبار النساء والرجال قال الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشيتم أو وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم لا قوة بشر المؤمنين قولوا تعالى نساءكم حرث لكم في سبب نزولها ثلاثة أقوال أحدها أن اليهود أنكرت جواز اتيان المرأة إلا من بين يديها وعابت على من يأتيها على غير تلك الصفة فنزلت الآية روى عن جابر والحسن وقتد والثالث أن حيا من قريش كانوا يتزوجون النساء بمكة ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات فلما قدموا المدينة تزوجوا من العنصار فذأوا ليفعل ذلك فأنكرتهم وانتهى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية رواه مجايدا ابن عباس والثالث أن عورا من خطى الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت حولت رحل الليلة فنزلت هذه الآية رواه ابن ج قال فنزلت هذه والحرف المزدرع واضح المزدرع يعني موضع الزرع يسمى المزدرع وكان وكنبيها هنا عن الجماع فسمّاهن حرثا لأن مزدرع الأولاد كالأرض الزرع طيب قوله تعالى أن شيتهم في أقوى حدوث أن معناه أنه بمعنى كيف شيتهم فأتوا حرثكم كيف شئتم ثم فيه قولا يعني كيف شئتم أي الصفة شئتم ثم فسرت الصفة بقولين أحدهما أن معنى كيف شئتم مقبلة أو مدبرة وعلى كل الحال إلى كان الإتيان في الفرش والثاني أنها نزلت في العزل قال وسعيد بن مصيب فيكون المعنى إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا طبعا الحر لا يعزل عنها إلا بإذنها والقول الثاني أنه بمعنى إذا شئتم وماتا شئتم وهو قول الحنفية والضحاك ورؤية ابن عباس أيضا ثم قال تعالى وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم في أقوال أحدهم أن معناه وقدموا لأنفسكم من العمل الصالح رواه صالح ابن عباس والثاني وقدموا التسمية عند الجماع رواه عطاء ابن عباس والثالث وقدموا لأنفسكم في طلب الولد قاله مقاتل سبحان الله قال اقدموا لأنفسكم نعم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يعني حتى شو سبحان الله ربط قضايا العقيدة بمسائل بمسائل قضايا, قضايا للزواج والنكاح والجماع وهذه الأمور تربط بالعقيد وقدموا لأنفسكم التسمية يقول لك لا يضر الشيطان أعمال صالحة قدموا لأنفسكم في طلب الولد يعني نية صالحة قال إني لأكرم نفسي الجماع رجاء يقول عمر أن يخرج الله من صرب نسمة تعبد الله بالشرك في جهن وقال واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه سبحانه وتعالى وعيد و. لمن يخالف وبشر لمن وافق لذا قال وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم في سبب نزول أربعة أقوال حلوة الله الله أنها نزلت في عبد الله بن رواح كان بينه وبين ختنه شيء والله الختن والصهر يعني أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ كان بينه وبين ختنه شيء فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه وجعل يقول قد حلفت بالله ولا يحل لي إلا أن تبر يميني فنزلت هذه الآية قال ابن عباس والثاني أن الرجل كان يحلف بالله ألا يصل رحمه ولا يصلح بين الناس فنزل فنزلت هذه الآية قالوا الربيع بن عباس والثالث أن نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح قال ابن جريش والرابع أنها نزلت في أبي بكر أيضا حلف أن يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم قاله المقاتلان ابن حيار وابن سليمان طيب والمعنى, والمعنى في الآية ولا تجعلوا الله معترضا لأيمانكم أي الحلف به وقال أبو عبيد قسم السلام رحمه الله نصابا لأيمانكم كأنه يعني أنكم تعترضونه في كل شيء فتحرفون به وفي معنى الآية ثلاثة أقوى أحلم أن معناها لا تحرفوا بالله ألا تبروا ولا تتقوى الإنسان لا يحرف أنه لا يفعل البر أو لا يفعل التقوى ولا تسكحوا بين الناس هذا قول ابن عباس ومجايد وعطاء بن جريج بن جبير عفوا وإبراهيم ومضحاك وقتاده السدي ومقاتل والثاني أن معناها لا تحرفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبروهم هذه من الأموس وتصلحوا بينهم بالكذب روى هذا المعنى عطية بن عباس والثالث أن معنى لا تكثر الحلف بالله وإن كنتم بارين مصلحين فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه هذا قول ابن زيد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم. قال اللغو في كلام العرب ما طول ولم يعقد عليه أمر ويسمى ما وجد به لغوا، وفي المراد باللغو هنا خمسة وأقوى. أحدها أن يحلف أو أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف، ثم يتبين له أنه بخلافه هذا اللغو لا يؤخذ به، الإنسان يحلف على شيء في ظنه. بعدين يتمين أن الأمر بخلافي وحلف على شيء في نفسه فقال هذا له وإلى هذا معنى ذهب أبو هرير بن عباس والحسن وعطاو الشعبي وابن جبير ومجاهد وقتقه وسد عن أشخي ومالك ومقابل والثاني أنه لا والله بلا والله من غير قصد لعقد اليمين هذه تخرج لا يريد أن يعقد يمينا هو قول عائشة وطاوس وعروة والنخي والشفي واستدل أرباب هذا القول بقوله تعالى ولاكي يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وكسب القلب عقده وقصده وهذان القولان من قولان عن احمد روى عنه ابنه عبد الله انه قال اللقو عندي ان يحلف على اليمين يرى انه كذلك ولا كفاره يعني يحلف على شيء يظنه عند نفسه كما راه مثل واحد ينظر شخص يقول والله هذا فلان فهو يتبين انه ليس هو هذا له والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء فلا كفاره يعني مثل بلا والله هو والله هكذا فإثبات أو نفيا. والثالث أنه يمين الرجل هو غضبان أروا طوس عن ابن عباس والرابع أن حلف الرجل على معصية فليحنث وليكفر ولا إثم عليه قالوا سعيد بن جبير والخامس أن يحلف الرجل على شيء ثم ينساه قالوا النخعي طبعا قال وقوله عائشة أصح أصح الجميع. قال حنبل سئل أحمد عن اللغو فقال الرجل يحلف فيقول لا والله وأبنا والله لا يريد عقد اليمين، فإذا عقد على اليمين لزمته الكفارة. إذا عقد بقلبيا. وإذا كربون قال ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم. قال مجايب أي ما عقدت عليه قلوبكم. والله غفور. نعم. والله غفور حليم. قال والحليم ذو الصفح الذي لا يستفزه غضب فيعجل ولا يستخفه جهل جاهل مع قدرته على العقوبة ثم قال الله تعالى للذين يؤلون يعني يحلفون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم قال ابن عباس كان أهل الجهلية إذا طلب الرجل من امرأتي شيئا فأبت أم تعطيه حلف ألا يقربها السنة والثلاث فيدعوها لا أيمن ولا ذات بعل فلما كان الإسلام جعل الله تعالى ذلك للمسلمين أربعة أشهر وأنزل هذه الآية. وقال سعيد بن المصيب كان الإلاء درار أهل الجاهلية، يعني يضر نبي النساء، وكان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف لا يقربها أبداً. فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر وأنزل هذه يقولون أن يحلفون وقيل في الكلام حذف تقدره يقولون يعتزلون من نسائهم والتربص والانتظار ولا يكون موليا إلا إذا حلف بالله لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة أشهر فما دون لم يكن موليا هذا قول مالك وأحمد والشافعي يعني الإلاء إذا حلف فوق أربعة أشهر طيب قال وفاء رجعوا ومعناه رجعوا إلى الجماع قاله علي بن عباس بن جبير المصروق والشعبي وإذا كان للمول عذر لا يقدر معه على الجماع فإنه يقول متى قدرت وجامعتها؟ فيكون ذلك من قول فيئة فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه، يعني الحاكم يطلقها، لأن في ضرر عليه. قولوا تعالى فإن الله فإن فعوه فإن الله غفور رحيم. قال علي بن عباس غفور لاثم اليمين. قال وإن عزم الطلاق أي حققوه وفي عزم الطلاق قولان حدوما أنه إذا مضت الأربعة أشهر، يعني والرجل لم يرجع إلى المرأة. استحق عليه أن يفي يعني واجب عليه الرجوع أو يطلق وهما رودنا عمر وعثمان وعلي وابن عمر وسهل بن سعد وعائشة وطوس ومجاهد الحكم وبصالح وحكاوى مصالح عن 12 رجلا من الصحابة وهو قول مالك وأحمد والشافعي أنه بعد يلزم يا إما يرجع يا إما يطلق الثاني أنه لا يفي حتى تمضي أربعة أشهر فيطلق بذلك من غير أن يتكلم الطلق يعني قالوا إذا تجاوز أربعة أشهر وقع الطلاق هذا قول يعني بل بعد أربعة أشهر يُرسل إما الرجوع إما الطلاق. قالوا إن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم فيه قولاً. أحدهم سميع لطلاقي عليم بنيته، ضار البطن يعني. والثاني سميع ليمنه عليم بها. قولوا تعلو المطلقات وتربصنا بأنفسهن ثلاثة جقرو. ولا يحل لنا أن يكتم ما خلق الله في أرحامه إن كنا يؤمن بالله يوم الآخرة. <تصفيق> سبب نزولها؟ أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجها قالت أنا حبلة وليست حبلة لكي يراجعها وإن كانت وهي وإيكانها قالت لست بحبلة لكي لا يقدر على مراجعتها فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا فنزل قوله تعالى يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة إنه وأحصل عدة ثم نزلت المطلقة ويطربصن بأنفسهن ثلاثة قروه رواه بصنع بن عباس فاما التفسير فالطلاق التخيير هذا في اللغه وما القرو فيراد بها الاطهال ويراد بها الحيض طبعا كما الصحابه يقولون حيض يقال اقرات المراه اذا حاضت اقرات اذا طهرت هذا من المشترك اللفظي قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضه تقعد ايام اقراي اي يريد ايام حيضها واختلف الفقهاء في الاقراء على قولين احدهما انها الحيض روي عن عمر وعلي بن مسعود وابن موسى ومد بن الصامت بن دردة الضحاك وسفيان الثوري والأوزاع الحسن بن صالح وأحمد بن حمل فإنه قال قد كنت أقول إن القراء الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أنها لا نقال قال قول الكبار صحبا والثاني أنها الأطهار روي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والزوري وأبان ومالك الشافي وأوما إليه أحمد طيب قال ولفظ قوله والمطلقات لتربصنا لفظ خبر يعني يخبر لكن مراد به الأمر أن يؤمرنا بالتربص والمراد بالمطلقات في هذه الآية البالغات المدخول بهن غير الحوامل لأن الحامل تربصها في العدة أن تضع حملها والمدخول بها والتي لم يدخل بها ليس عليها عدة إنما المراد بها البالغة هي التي عندها حيض لأن غير البالغة إذا طلقت وليأساً للمحيط فإن عدتها ثلاثة أشهر فالمرض بالمطلقة من التي تحيض التي دخل بها وليست بحامل كم تتربص ثلاثة تقرؤ يعني حيضات قولوا تعالى ولا يحل لهن أيك جم ما خلق الله في أرحامهن في ثلاثة أقوى حلوة أنه الحمل قاله عمر بن عباس وجزء وقته ومقاتل والثاني أنو الحيض قاله إكرم وعطيه والنخعي والزهري والثالث الحمل والحيض قاله ابن عمر قولوا تعالى إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر خرجا خر خر خرج ما خرج لهن والتوكيد وهو كما تقول للرجل إن كنت مؤمنا فلا تظلم وفي سبب وعيدهم بذلك قولا حدوما أنه لأجل ما يستحق الزوج من الرجعة هي تكون حامل فمجرد قلوا أنا حامل الزوج يشفق أنه صير عنده ولد وكذا يرد المرأة فلا تكتمه هذا المقصود قال ابن عباس والثاني لأجل الحق الولد بغير أجل الحق الولد بغير أبي قال وقتد وقيل كانت المرأة إذا رغبت في زوجها قالت إني حائض وقد طهرت وإذا زهدت فيه كتمت حيضا حتى تغتسل فتفوته يعني كي لا يرجع قال والبعولة الأزواج وذلك إشارة إلى العدة قاله مجاد النقع وقتد في آخره قولوا تعالى بعد ذلك وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا قيل إن الرجل كان إذا أراد الإضرار بمرأته طلقها واحدة وتركها فإذا قارب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة ثم طلقها فنهوا عن, فنهو عن ذلك وظاهر الآية يقتضي أنه إنما يملك الرجع على غير وجه المضارة بتطويل العدة عليها غير أنه قد دل قوله وَلَتُمْسِكُونَ ذِرَارَ لِتَعْتَدُوا على صحة الرجعة وانقصد الضرر لكن هذا يرفع الحاكم يعني بعد ذلك لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرر لما كان ظالما بشأنها قولوا تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال وهو المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن حق المرأة على الزوج ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني أن يعشرها بالمعروف وعشرة حسنة والصحبة الجميع قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمها إذا طعم هذا حق المرأة ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت حديث خرجه أحمد والسنن. أهل السنن حديث بن حاكم نبيا من وقال ابن عباس إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لهذه الآية يعني الذي أنت تحبه يتحبه ووضع هذا المعنى ولكن مثل الذي عليهن بالمعروف بالمعروف يعني بالمقدرة باللي تقدر عليه دون تكلف بتكلف نفسك قلوا والله أنا نجيب لك لبن العصفور هل نرحك يا صاحبي لبن العصفور ولا شيء يبل لبن البقر، لبن كذا مشي الأمور ربي يعطيك ربي يبارك فيك تمام طيب هذا هذا المسر معنى هذا المعنى سواء في الوفاق ولا في الطلاق كله مبني لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاه ثبت في الصحيح أن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعن ذلك فضربهن ضربا غير مورح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف قوله تعالى وللرجال عليهن درجه قال أم عباس بما ساق إليها من المهر يعني الرجل أو حقوق فوقها طبعا هذا بالإنفاق فهي تشريك تكليف أن ينفق رجال قوامون على النساء بما فضل الله به على بعض, بعض وبما أنفقوا من أمواله لأنه عنده حق الإنفاق هو دفع مهر وأنفق عليها من المال على بالجهاد والمرافع، وقال أبو مالك يطلقها وليس لها من العمر شيء، يعني الطلاق يملكه، الطلاق هو يملكه، يملكه, يملكه الرجل. طيب، وروى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يزجده أحد أمرت المرأة أن تزجده لزوجها وقالت بنت سعيد بن مسيب ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، واضح. الله أكبر يعني أنهم كانوا يتكلموا مع أزواجه كما يكلم الأمير كيف يكلم الأمير عافاكم الله أصلحكم الله وهكذا يعني كلام فيه توقير والأثر مروي عند ابن بالدنيا في النفق قال الرجال ورباب نعيم لكن من طريق زوجة سعيد من المصيب قال الله تعالى والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه مما عصاه وخالف أمره حكيم في أمره وشرعه وقدره سبحان الله تعالى يعني شوف الأحكام هذه عزيز حكيم, عزيز حكيم يعني الله تعالى الحكم البالغة في إعطاء كل ذي حق حقه لذلك الأمر ليس مبني على الامتيازات الأمر حقوق الرجل والمرأة والزوج والزوجة أو الزوجان ليس مبنية امتيازات كونك أنت كذا عندك الحقوق الفلانية كونك أنت كذا لا هي مبنية على شرع حكمة الحكيم وحكمه سبحانه وهو أعلى بما خلق وبما شرع جل جلال الله نكتفي بهذا القدر سائلين الله تبارك وتعالى وفقه وسداده وهداه ورشاده إنه سميع قريب الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا